يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله حق سواه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس استغفروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وذك منها رجالا كثيرا ونساء واستغفروا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله وقولوا أولا صدقا احلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أتفقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد ورلي البرك الله فيكم إن شاء الله تعالى وهين نسألن ذو أن يُعِلَهِ سبحانه وتعالى ومو يسرَه <تصفيق> إِلَهِ سبحانه وتعالى وهو يدي تنين لأنه من أجوان فعص موضوعا عن دونيين عن وحكة المامة وموضوع دياد المهمة وهين نسألن هين يتدعون فرابرانتنا جان جوانب قرب لنا إن يكتني معنا قرنا يسأل حديثه ويدفع صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه أخرجه البخاري عن أنا رضي الله تعالى عنه الندوي ما ذب إلا وكشر بنية كثري لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه تكدم بيات في شربرة في سنة ويقربرة نعيده دوائباتي جوانيب سيدي عيدة أي أمدا كأصيبتين آليا آذبوا برد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكوهم من الآخر الزمان كثبتنا عيفكم في بذانيا وليه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستكون فتن القائم فيها خير خير القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساع فمن اشتشرف لها التشرف فمن وجد ملجأ أو مادا في اليرب اتفق عليه نبي فتكون فتن في ابنهم بعد عيوانهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم القائم فيها القاعد فيها خير من القائد كيف ليكيث أنك فتن كذلك دواقف البدين والقائم فيها خير من الماشي كيث أن نعنوات خير البدين كيث والماشي فيها خير من الثاغي فمن استشرف لها, لها فتن كأتنك يتعاني وفره حنقل الثالث فتشرك ابو صلى الله عليه وسلم يتبلكه وهلالي فتن كأتنك ويقع ابني أنه إهلالي فصوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قوار رمعي أشتركوا في الزقائية إن لقاك عشانتوا أمرأي إن وقايا لقاك ما يستعمرأي فستن فرماك إدعان كي في الندى وديكم الله وقبا معي إله إلا سبحانه وتعاله بلي واتقوا فتنة ثلاث الذين ظلموا منكم خاصة كوي ظلم بالذي يوكريت عطوان عم غير ابن الله تعالى عنها قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله إله الله ويل للعرب بشر قد صرف فتح اليوم من ربي يأجوج ومعجوج مثل هذا وحلق بين أصبعين بين أصبعين الأفعام والتي تريد أواحي تري زينب رضي الله تعال عنه عنها أنهلك وفينا صالحون ميانا لهجاها لذلك لذلك تدمن أكتنا الصلاحي حين شركت فالوحن لي هو رسول الله عليه وسلم النعم إذا كفر القبر فما أنت هذيك رب الله تعالى وليد هلابيا خبت فيه فما أنت هذيك رب الله مجاستنك عقبضك بلان إساء كو يظلم داها يوكلي قاسوا هنوش قاسوا هنوش وحي عن ماء نفع عن ماء لنفع فالسابو سيدنا الثلاش في من اللجنة وعلي عبد الله بن عامر ابن العاص رضي الله تعالى عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فصرف لي ان نسع انكم مسافرين فنزلنا منزلا من البيدجيه من البيدجيه قال من عبد الله الله فمننا من ومننا من هو في من هو ومننا من صحابه جم تیمش چسیگی بیمای دایو بدن پران آیې گلیڅان کوشش بران آی کوشش بيدنا بيدنا اوات کي لوڅي منادي رسول الله منادا بيدنادا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصله په جانب انو انو حالت من رسوله صلى الله عليه وسلم وصدري يأو دوابير السبياء رسوله صلى الله عليه وسلم وصدري إنه ما من نبيه إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن ينذر أمته على شر ما يعلمه نبي من نبي تستور الأي سبحانه وتعالى وصدري وحا منهم إنه مديسة الصيور خير إيوانات الصيور خير كي يوناب إليه سبحانه وتعالى أوحي وذين وقصير شرك يخمان تنين وبدين شرك يخمان تنين وبدين وإن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها أمور وبلاء سنفرونها ومدن عافية دي خيرية دي في أولها أول هذه الأنمى وقلون الله الصحابة والتابعون وأتباعهم وقلون ذي رسوله صلى الله عليه وسلم وثم يفضل إليه خير الناس بقرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير الناس قرن الذي يبقث فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صحابة وعياء حزوان الله تعالى عليها أول هذه أمور. إلى إبرة سبحانه وتعالى أمانا. والتابعون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين تبعهم بإحسان. وكلن وعى الله الحسنى إلى إبرة من على الجيّري ونافير السما. إلى سبحانه وتعالى أمانا. وأول هذه أمور. عافيا ذا ذا خير ذا سبحانه وتعالى خير أول هذه أمور. لا أيشرين بلا افترافات هذا الأهواء منتشرة وهمه هذا سماك الديعي نعم نعم هذه اللي رزقني بقصور قوارض وحيصا ظاهرتي في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هي يا رسول الله. الله فإن هذه القسمة ما أريد فيها وجه الله وما فيها وصلها مني وحويان أصافي يا خوارس هالكيسي أي مطي هالكيسي أي مطي شلقي صحابنا نوي شريت حليمنا أبي طالب والله دقال الله حليمنا أبي دالب يلي قاد قليل أثنان إبن رضي الله تعالى عنهما عيز اليادي لا تمو خواجه ما عني الحم إبن عباس رضي الله تعالى عنه ولكرمي المناظر ولكرمي المناظر هل العلم نعم متواصرين على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحجي اهل الدين ايتولاء او علمي هو يه القائم في ادو في ديار البدر و كل جهل و يمار قله العلماء الناقصين المركع بعده عمد على الصبح مستعينا بسبحان الله وانا من علامات اخر الزمان يقول الله صلى الله عليه وسلم من لا تقوم الساعة حتى حتى يَذْهَبُ حَتَّى يَشْوَا الْجَهْلَ وَيَرْجُو الزِّنَا وَيُسْرِي الحم الْخَمْرَ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدِيثٌ حَفْظَهُ السَّيَّاحُ كَانَ نَسِيَ اللَّهُ تَعَالَى فَيَعْدُ مَنْ ذَاقَ زَنَاهُ وَيَرَانِي إِلَّا الْجِنَّ وَيَنْهَرُ الْجَهْلَ الْجَهْلَ الظَّاهِرَ مَنَازِلُهُ يُرَادُ إِلَيْهِ لَمَدِيٌّ يَدُفْعُهُ الْمُقَامُ الثَّانِي إنك رواج معانا إلى حين اللي ممدد في سومه رضوان الله تعالى عليه إن حارض أي كل شيء وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيه آخرها جلاء وأمور تنكرونها جلاء وأمور تنكرونها به رسول صلى الله عليه وسلم مصاعب اتلاءات فإن فريق طمع عليها في آخر هذه الأمة في آخر هذه الأمة, آخر هذه الأمة. فأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف فتأتي الأخرى ويقول المؤمن هذه هذه في النظم يا إيماني تنوي رسوله صلى الله عليه وسلم إذ نذى في مكة يتناضي وفق مؤمن قوة ورمي هذه المكة فموية أنتها لك ناني في النظم فيها العديد فنفز بعض ثم تنكشف ويف يذني تيوي سوليك في النظر ثم تأتي الأخرى مثل الإيماني فَيَقُولُوا المؤمن هذه هذه يعني الثاني وقت تعانا كبت مورني بوران يغطر مؤمن مؤمن شاهد ثاني وقت تعانوا فضل مؤمن نتعفل خفتنا فالنوع عاستين أيمن أيام وحين نعشى رسولته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزعي ينزعي فرابضان أيام في النوعين فلم ياشى الله في النقاء وقلوبتك حديث حديث حديث ابن اليمام الوريغ ربي الله تعالى عهد وسلم وليه رسولته صلى الله عليه وسلم. تغرض الكثن على القلوب كعرض الحصير رودا عودا فأيما قلب قبلها نكس فيه نكس سودا وأيما قلب انكرها نكس فيه نكس بيضاء حتى تصير القلوب على قلبي عبيض مثل الصفا لا تضره في دوسما دامت السماوات والأرض والآخر أسود من ذا أدى كالكوث لا يعرف معروفاً ولا ينكر منك الا من فلما إلا اسرب من هواه فخلوفن الجيحه ابو يفتجي ابو يفتجي ورود فينا اللبذات يطلب النوال قلبي فينا اعمال ايها ادمه بن ذاتك الجيحه ليكف صطوراي في قلبي الى عزانه وتعالى توفيق فشي ذلك ها اقملا سبنا ذي افاديتين نكت فيه نفت السوجاء جب المدوبة اللي قرأي أبي صلى الله عليه وسلم جب المدوبة ها ان تغينا وضي النفت فيه نفت اللي يضع قلوس اللي وضع غير برنا قلبي عقل الصافية هي قلبي مدوبة وأن وناجنا كرمين وناجنا عن كرمين وناجنا عن منال incredible منال incredible يريدوا قاعدين دولوب دولوب دولوب هي العوايد قروب في العوايد خلال الله عليه إن العبد إذا أدنب الزندن نكت فيه نكت سوداء نكت في قلبه نكت سوداء عدوهم كمسل حدارو الذنبي قلب كدريت من روب على قلبه غيظه وشعب والصفر قلبه حديقه وصوباته ينه وقد كدريت ذنبي كدريت وكالله قلبه الاستقرار تغيير حوضة يزيد من داخ. ضرطة سبحانه وتعالى وقتل باي. إلى أي سبحانه وتعالى القلب يجي ويشنيّاق وكمورين. حوضة يستقرار تارون للقلب. سقي للقلب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له صاب. واستقر صغير القلب قلبه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه حديثه. الله نسلم الهادي هذه من هذه الواجهة وخشري. اكثرنا جميل من في هذه الكه صحيح صحيح صحيح ما كان كاني كاني وهي لا وائنزل والجن وهذه ولا وامن وتروى بالوكين وما يلمكين وما يلمكين في النبي قال ألا ينقضي جسد مبغى؟ إذا خلق خلحت... حرق يجسد كله، وإذا فسد خسرك يدك، وصلت باكميد الشيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وصله شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان الحمان في شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان إن الله لا ينظر, لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أثامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم النبي رضي الله تعالى عنه إن الكلاش تفتك سلبياً واجب الطلب وحناد رسولها قال الله عليه وسلم إن فإن سعيد لمن جنب الفتن إن سعيدا لمن جنب الفتن إن سعيدا لمن جنب الفتن ولمن تلي الصور فراها إمام أبداود رحمه الله تعالى يقوله حديث صفيح حديث في حديث في كبديه من حديث مرد من أشهر الذي يقوله عليها يا رسول قطر ليبانيه سعيد وقطر إليه سبحانه وتعالى في وكفره ثلاث مرات وكفى الله خيره ثلاث مرات وكفى الله الله عليه وسلم للتأيد ذلك وكينن كان الله عليه وسلم جل الله سبحانه ما منها وما أعظمها وفتنة الشيطان الشيطان خوف وكل ريها يطوف كمس من حاول أن يهبيني ومعنوه سكدئيا سكدئت راضي المستقيم وقال يحبينها وداعي من دعاء أغواب جهانا إن شيطان لكم عدو فتشفوه عدو إنما يبرو حسنه ليكوه حدف إلاعي بيناوري شحانه وكعال إنا نعضو قيالا وحانو نوعد يليم أحدا من نويه أداوتي سرميك بصمانيه اول الشيطان كما قسمه وقال له رباني يقول الذي إِنَّ احسن ان الشيطان إِنَّ بينهم كَانَ الشيطان كان للانسان عدوا مبينا وعدو جهين العداوه العدو اسم قصور عدو الشيطان عدو الشيطان عدو الشيطان الى جميع الله تعالى في القران إنه يرفق إذتكا لأغيالهم أجمعين إذت هذا قد أرسل مع ثم لا يأتي مِنْ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أثرهم شاكين حقه لأي حقة زي يوهدك يبدو أكثر منهم دمعنا وعنا أبدا الكود الأمريكي وَإِذَا النقر وإذا أجد هذا القرص من المقر أرن قاتل ملء كل اثنين نفسي نفسي انه لو مين قرأ ليعاد تاكد الى الى سبحانه وتعالى قران تنزله ما لها سن هذه كلمات ولقد صدق عليهم نبي ثقنه فسلروه الا قليل من الى الى سبحانه وتعالى منصور الذين يكذبون طب اكثر كودي في بيان لا يرى مؤمنين ولا الى سبحانه وتعالى سيدنا الشيطان سيدنا الجبليد سيدنا عظيم في النعيم في كان منتشر كان نعم منتشر كان نعم العيد يسكت بهيني سايرت هاي اعادي اعادي المسلمين في دوت محاكمي <تكتشفت> ده, ده, ده, ده, ده, ده. في ده تتشذبوا بالشيطان الشيطان كل اللي شذبها وصي محمد وانبنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تأكلوا للشمال فإن شيطان يأكل للشمال ويشرب للشمال برسوله صلى الله عليه وسلم فعن تبديح وحنا هكوع لنا وحنا هكوع بنا برسوله صلى الله عليه وسلم إلا درواحي فيديح بيحدي وفلوغونا هم بيحدي وحلوغونا شيطان فحكمنا شيطان فحكمنا ما نفت عننا أن لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال فإن الشيطان يأتن بالشمال ويشرب بالشمال ويشرب بالشمال من الله عليه وسلم مع أنت هذا في مجتمعات المسلمين ويضعي في الدوحه ويالسنة قد لغا يستطيع مصر وفي تحديث الله عنه يالله أبي فيتن كمندج فأو حكمزا ما نحكم المسلمين التشبه بالكافرين كافرين تإنه سبحانه وتعالى وهلين. ولا كالذين آذوا آذوا الله من ما وكان من بالله يديها يديها الله وَلَا ولا كَالَّذِينَ كالذين نصوا الله فعن تأموتكم إله إذا سبحانه وتعالى وإن لحر رمي إلين حلو أعداء الله إلين مشبهن إلين مشبهنه وإذا كشبهن أغواش أغواش أنكشبهنه إيا أفعاش أيضا مينيان يلتصور هنا صلى الله عليه وسلم اليه من شدها بقوم فهو مين ومن شدها بقوم فهو مين في بكثير من امور الحديثه من دوله فينا واجد من الحمدين في عدم انتنا خير هي هناك استصان يستوي بالسناد يجي آخر الدرج هي الي ايمان كله هو هي بالسلميه دوره هي هي كيف ملتويني تلديك. ملتويني تلديك. ملتويني تلديك. فتن كآذيات المنتشف علىها كمذا عصرقا التصوير الضوات التصوير الأرواح, تصوير الأرواح. إِنَّ صَوِّرَ وحيَابَها رُفْدَرِ تصوير الضوات الأرواح وثي إلهي سبحانه وثاله وثاله إِنَّ صَوِّرَ أما آدم هذا أما هذا فهينة أما هذا حيوان في المسجع المخلوقات كلا سبحانه وتعالى خلق دونها وذبوبه إلا صورا ما رساوية حتى كريه ويرتهي إذا منكر يهمنا أن كوان أهل العارفين قعد شيئا ما كله من يبه من المباح ويا بعض لا شيء وحيد يبقى وأنا شيء محظوظ أن بلاني. وليد هذا البيان الخصارة ريضاً تصوّر عيّة وإلهي سبحانه وتعالى روحه بلي وحلّف إلهي سبحانه وتعالى وحيد ذاك بخصارة فتاشد قوليه فصوّف صلى الله عليه وسلم ضمنا عد يؤشه أحاديف ربنا بخصارة بعضها في صدرهاي به البخار لبعض في صفر حاديث الصحيحة حاديث تصويتها حاديث تصويتها وقال ليه صلى الله عليه وعلى آله وحلمه إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحي ونفر هو الصور كذب ولا عذاب يوم القيامة وحاء عن أبو الكات بمعنى أكبر شام ولي بالغران إن الذين يصنعون هذه الصور يؤدهون يوم القيامة يقال لهم أحي ما هلح أحي يوم هلح أحي يوم هلح خلقتم للتعجيز بالغران وحاني حق الله هيت وعن للأي سبحانه وشعالك وقعه ودعان يحاولني الله يذبون ذلك لهم إلى أي سبحانه وشعالك قطاعه أحي ما خلقتم يا صاحب الصور كانوا لينسكرين لينسكرين في السرّ لينسكرين في السرّ وسأطلب عليه من النبي ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي لي رسولك صلى الله عليه وسلم إن شد الناس عذابا في يوم القيامة المصورون ذلوا بعد عذاب يوم القيامة وردت مصورين, مصورين, مصورين صورة أيه وحروف نبوي نبوي سيد سارا توج راجني سامان، ياكو تري مثيري من الطووية، بياها عن المار ميتاني، هذه هاتو بدن، وحنا عارن كوسد أولانا أصول، وراء عير من تشابط من الأم تعيش مشتبيها، فلبيسات، فج لمعضات. ولا صوتي ولا كلامي افضل حال من فداني يغوا حالي ولا ما هي رضي الله تعالى عنه من زوين من زوين غويري غويري مني هاجرن اصور هذه الشوارع تاخذني فيها تاخذني من سرده ويديني وحيها من الصور الله وحيها ربه وحيها دياقة حديثة قصدية دياقة حديثة يسدي رضي الله تعالى عنه دياقة حسنة وحنا نصور أيها إذا ورما يصدون ابن عباس عالمك يا سوء صلى فدو الله فدوه ويديني وحيها من إشكاله ويديني وحي أوقفه كبب سمعي إشكاله كبب سمعي. سمعي حقه كبب سمعي إلى عبانة سبحانه وتعالى مؤلع. فاتألوا أهل الدقري بكثم الله تعلموا أهل الدقري لو يجيه بلا يتنعيه والعين وإذان قرموا يفضوه ابنه مع الضافه ويرودن منه الله فدنا منه من دوا وعلى ثم قال ابنه منه يسوده ودرب الله ابن رضي الله تعالى عنه فجنا منه وجوه ابن عبدالس رضي الله تعالى عنه سأسروا حتى وضع يده على رأسه إلا وصارين كشائحة إنك مستفق لها في دول الدولي يعني إيه سيون نبض من تبه للحق السعظمين وصالنا أيه وهذا السفين وهو هيه أحدثك لن تيت.. من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كنت شيرية وعن رسولك عن كمه ، قال ما أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك يكون شيرية إلا رسول رسولك صلى الله عليه وسلم عن كما غير مهضة سمعت من الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تأذبه في جهنم حديث كاتبهم الله يعني صلى الله عليه وسلم كل مصور مصور كسرى وفي النار. حديث كاتب مصور في النار برسول صلى الله عليه وسلم. يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهله صورت أوصوري إلى إبراهيم وتعلم التقلين نفس مصور في طبيعة صورين أيك عذاب السماء نفيك عذاب. نار تليف أعذابه حديث كاس أيها التضوري من عباس رضي الله تعالى عندي. هو قول ابن عباس تمر لي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاسي وكقم لكاسي وكقم عز إن تاوب ومضدين من عباس رضي الله تعالى عندي. من صور صورة كل فأيين فقصتها الغور وليس بنافخ نواية الحديث كانت تقول ليه هاي يا صباح رمي وفكة صورة صورة كريح وحلو رمي يا حلو خلتين نسبتين أولي يقدرنا أملها إنه نسبتين أولي أملها إلى عيبة سبحانه وتعالى ومن خصائف في رجوبيته إلو يا سبحانه خالق خالق صلى وما بينهم العباد بيسنوا سدوري استحثانك حديث ذا لا يرثوا اللود بهين حالا ذا اللود بهين حالا استعالي عالم سر و خضاني قاتفيه موريسا النبى الصلى الله عليه في مكواه إلى الجور سبحانه و تعالى أقرئني سورة تدا خياره إلى سبحانه و تعالى وعهد قيسي الله عز و يتبع ما نزل إليك ربك ولا تتبع من دونه ولا تتبعوا من ديني أولياء سببتا تصوير قواس الأرواح الله حرمي إياني قم بنانين يتحدى يختراعين وإنه أين نور شيريهم معها خصوصة الله عليه وسلم يا شيء. رسولك الشريف صلى الله عليه وسلم إنحان الله حرم إيه مرحاق لخلق الله عز وجل خلق إيه لها يبقى الأسواء يجبني خلق إيه لها يبقفك وحاول إيه أو شباه إيه وأنا تكون إيه سبحانه وتعالى قالوا لي قالوا رسولك صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يمرني في صحيح مسلم وغيره إن أشد الناس لأذاب يوم القيامة الذين يباهون بخلق الله يباهون أي شابهون هو خلق إليه شبه إي أبوك هو صوب عذاب أدوه يوم الصيام رسول صلى الله عليه وسلم هو أي أبو عذاب وهل ودي يا تصوير ضوات الأرواح وهو الذريع يوسيلوية إن العابد إله سبحانه وتعالى غيره إلهي غير دي لعابده يوصيله هي الضريع هي الضريعون إلى الله سبحانه وتعالى غير العابده تصوير تعمل عن شبائر الظلوح لأهدل لدي غير شيء فوق عراري من أنت وفهم نقضي شيء أهانوا تلين وشاقني وحنوا البلغان أدلقوا تريدون أن هذا شيء مباح ويني وكجرة محلات وفجارية وكجرة هذا شيء يبقى صور أيضا وهو نقضي فن على لغاية تسوير الضواث الأرواح فاني لجراسية لغاية فاني لجراسية لغاية وحاسه وعيد باقصة أرواية هدنه ولستهوري حجي السوق على رسينا يتانا ودس هو عطير ست حويم جيد ليه مدرد وليه يعني عادي ولي عبد ويق دس كي دس وعيدة يرمي يعني ظلم الدعمان يجيب شبهات وخاري. يجيب شبهات يجيب شبهات وقب نيتانيا اشياء كثيرة هذه الاشياء من اساسا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة وملائكه من القشور قوري قوري ايو كشور صورة دي صورة الله تعالى عنها وحلالها. لا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جبريل فلم يأتي في ساعة يأتيه فلم يأتي فصورة صلى الله عليه وسلم الجبريل قال بل من سعروا إمامي سعى الجبريل صورة صلى الله عليه وسلم سعده معنوي فلم يأتي فيها ما من سعده قال فشلون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخلف الله وعد ولا رسوله إلهي سبحانه وتعالى ظلن كي لماذا تبديك اليوم بريني فسوشي تنمى بريني قال فالتفى كل بنت الله عليه وسلم وحاو أركعي شير وصري وضي ما وضي ايغاطوع عمر بيه فأو بيش إن الغثارون لفو بيابو عمدتوا بيابو عمدتوا بيابو ما يشيب على قفع عليه الصلاة والسلام وَإِنَّكَ وَأَتَلِي فَلَمْ تَأْتِلِ وَأَذِي رَضَ لَنَا وَمِهِ مَنَعَتِ مَنَي سِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامِ وهي إِنَّا لَا نَسْهُنُ فَيْكَنَ فيه كلب أو صورة عنه مثلا كُرِي أي كُتِرَ همصورة كُرِي أو كُتِر أي همصورة أي كُتِر تو المبني تصوير وحيث رضيك إني الملائكة إلهي سبحانه وتعالى أي ذلك سوكله إني الملائكة إلهي سوكله وذلك يا ربحان سوكله ما هو شياطين ما يقول لكم غاني كو حواشب كواه إنا تكفق يشد تزور فواتس أرواحك وفي إلهي سبحانه وتعالى وزورك لي تسور كوادي إنا تكفق يس هواشب كواه واتكفق عثم وأعرف تصوري لأن رسوله صلى الله عليه وسلم يكون كل مصوري مصور كالتوا النار تصويرته فرد ومدحي أمثل المرض عفري أما نحتهاها تغلقها أما, أما شيء كعنسة اللي قرأ يغصمها لا فرق بين ذلك لا فرق بين ذلك تفريق الناعة عزيز تذكى أسلاؤها تفريقين أي يورانا هي تفريق وحا تصوير الشمس ويبنانك أما كما ردوا هذي قصر يصورها تفريق الناعة تصوير الضوات الأرواح وتحرين كمهو سيليم هذه لدها تفريق سهلوريس وقول حطا قول. وخلات أدلة أدلة تعم بخيدين. فالصوص صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور من النار كله من الخادل العموم ومن الخادل العموم الذين يصنعون هذه الصور أن يوم القيام. مقرف من الصوص صلى الله عليه وسلم. اللامة للباري عز وجل تعالى تفريق الزعات وفتح المامين هي تفريق الناد وتفريق الناد يلي من عباد ربي عز وجل تفريق معه. سيق النوعات والسريق <وخدريخ> مادية ما هم منه اهتبر هدلالة عام بتعيدينه وهنواشبه على أمومها اللو اللو هي هي اللو اللو اللي هو عمد فضل هلين كان فائي لغماء حسس حائي وهوااشب دليل سين له قاسم عرابين يهودين هو بإلامت دليل كان ينكسل في النوم شيء خطع واشاد أهل البيتر شام أهل الأهل اللي عاشي أخواشي ثمين الوسوى <تصفيق> هي جلد الحجم الوسوى دواس وهات كبير ما ترسلنا واطعا ودليل كان كل حقار فعاله وادخيلها في الآخر على تشوهات كنوعات وهذا المسلم هو يعتدي علامة الكوزان رحمه الله تعالى علامة ابن وغيرهما من هلقين تفريقات كنوعات من هلقين تفريقات وابل الله هو الحفران الله العانس المصري من هذه الوادي, الوادي. أحيمه الله تعالى فهي مؤلف مصطف تصوير فواتي الأرواح حيث التنوعات عن نوعات عين العقير وقالبون نشرية ضينا طلبة عين المسلمين لقفة أيدي يشتر أيدي. الحديث النوعات الواضحة في زواجهم وآتبه أن الحديث التنوعات الواضحة أما إلا بب أن يشتر كبيرها أشياء يا شبه آدي آدي صالغرد الشيء هو الشيء آدي آدي لي وآدي آدي صفاة وحن اللي بقى أنه وآريتا ينكون رئيسين عزوين ورواس الأرواح ألتك أكثر لوجع بجيب الخلق عسان خاطئ للغاية لا تبدأ نوحي اليوم مثالي اجتهاديه ورونت العقديه أديت أي مثلة من مثلة إجتهادية فدهية وراغذة غلق الله العلم لما أدخل أهل الأنم الله تعالى عليه في قصومهين في عقيدة في وقر عقيدة وحكم دعاق بعضك أن تنظروا برسول الميلي لذي تسويروا الضوءة الأروحة شرف إلا يده سبحانه وتعالى العالم لذي من عقيدة هم؟ ميالين وحكم ذا في هذا آثياء صغلي عرش إلا إلى ذا مسألة ذني ومسألة اجتهادي <مام> مسألة اجتهادي وفرق يبنى محطا ما أمسال اجتهادي مسألة دليل مسألة اجتهادي الدليل نفق لي حلابها وحواكب نفقى نفقى الصريح إلى ذواشب أما إلى ذا مسألة اجتهادي وقرأت بقصة الله لنظف الكبيرين وتعراب خطحية فليل ثواشب المقا <تحدث> <متحدث> مثلًا ما عاد زين يقيم الحين ما هو إلا مستعارة، ساد كول يقيم كل هذا ألام المواطنين، الله يبتعد عنهم. مثل هذا قرر من هو أن يسلي على في يوم هذا. وهل السائل يشوفه يزول ووقف يلو رب ضاق صباله ضاق صباله خلنا نطلب ليه سبحانه وتعالى من سيد قال من في الماء حق إنا دون تروى حق إنا ذهاريشوا يواشوفوا حق اللي قومي زمان تفوق واللي قاعد صرني حقة قومي زمان حقة وصلو ميزان حقة وصلو ميزان حقة إياه إن الحقة قومي زان يعني واحد وياه دي باكي دي باكي اما كي جرب وراجع جرب مرجع موقفا فيها اما هنا صراع لي يشعر انه ضر في صنايه خط قوي رغم ان ثلاث زاع اللثم ترى عقيده جلاله ولا تزور ضواك الارواح تزور ضواك الارواح تزور ضواك الارواح تزور ضواك الارواح ووصول أمر دد هذا هذا إن تبغ إن تبغ والله خطر وحنا خسر، وحنا خسرن قاس جوين، جسها إن حد في المقدارين، بورشنا الضوافيو، وحجابي لا يجمع أنا ولا علو ولا وانا لوصلني عجيب كم، في المقالب كتير، هذين يقدرون الصغيرة، هذين تقول هذين شر السحاب لكن هاي في منطقة كارو كميت، شرف جاء يهود عين ربتي ربتي. وحوءها حرك شرف لها وصلحاها إذا أكتوذ ودعا لي شرفتا لها يسوّلها إلا إلهي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ودعا نتفتقه فيه وراده المؤهن فس يقولون الخير من أي حسوستان من أي حسوستان هو حسوستو ذات الوراقية تبين هذه ربادات كاي تبين شريت هي وقوكها لما بيل كي سيداس بي مثلي نمادين كعان كي كتم هو هو يلا شنو عايز صورين صورة هذا اني ارودا ميوه اني ارودا مضلاطه ويا عادي بطر هو حيون نفسي انه شفت بجودة ويلي ايه سبحان وتعالى يد الع العارف ايه يدك الارض لمن ثمانة وحلا صوريا يا بخصوص ربي يكبرها في في يدي التصوير ابو بل مساجده ليس سبحانه وتعالى ينبغي بال هو افضل المحب البقاء الى الله مساجدها وافضل البقاء إلى الله اسواقها اماكنه الى الوديسه يا وحلق يلي اماكن اماكن السوق اماكن المعاق اماكن كذا تجيب غواث الارواح بالله عليك بالله عليك ما نسد سن مثلي في أيوب بعين، مثل الصورات الشخصية أكثر بعين، علمي بعين دكتور معن، علمي جينا واحد كذي بلغة صا، طريقه التعليم، ثم كل فرنسي. وصائش الوجد بيه آبي آب بوضرن دعوة ذلك بلا بيه دقمنه دعوة ذنينون فشغانين وأدعوه إليه سبحانه وتعاله وحيضيني بن محمد عليه صلاة وسلاة وأدعوه سلاة للسنة والجماعة صحابة رسولة صلى الله عليه وسلم أيامهم من الكامحشيني بن عليه صلاة وسلاة ها التابعون تابعين في ناتذاج المفيدين إذا سأولوا الدعوة يقولوا الدعوة الثلاثية يسعى ودعوة للسنة والجماعة اللي هو للسنة والجماعة إذا سنلوه بارك ويسعى أهل العلم هو أهل التعييي في كوبدبنشل الدعوة يكوبدبنشل تدريت ما يكوبدبنشل أن دعوة فما أن المودينا المؤذن تظويرك واحد اللي هي اكبر من كنول واللي بغا تفر شحنه باخيره شحنه باخيره واحد الموذن الموذن تظويرك بعد الموذن جرهون صلى الله عليه وسلم ملازم الجبل يمن بوسال ابو عبده يدار و صدر الى وحوص رضي أبو موسى الأشعر أيضا من اليمن ولما علماء الصحابة دعود مدرج الرسول صلى الله عليه وسلم لإعين علم قادرية ولد ردار مجال علم قادرية رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكبر رجل معالم الجبل وإنك تأذي الله من أهل الكفاء فليكن أول ما تدرهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحاوبها ريضه إليه إشارة تلحيك إليه شخان الإقعاد مع اورا نيبو جي فيوتي جي وخر يسويها يسويها وسوي الجي في وخر كم جي او يراضا خصوصا في دنيى لا لا يقيف تخبيث سيلكريو غرانو تخبيث سيلكريو غرانو وหารنا التصوير تاع وหารني تصورينا من باب التوثيق باب العلمي النس العلمي هي الشخصيه ديالي برك ياركان انتباه ضعيف انتباه هي ضعيف هي, هي وهي تبغى لكينيه وصالكينيه شيء سري لو شيء سر واش هي منتجره واش هي منتجره يتالخ هذا التوثيق ديالي هذا هذا التوفيق أيونا بالله يديه التوفيقي التوفيق بيه تعالى التوفيق والنغلا وأنا شيء محرم أشيء محرحة شاوت كل عبد صلى الله عليه وسلم مستبيه كبير من كبير البنو, البنو. البنو. إلهي وسبحانه وتعالى إلهي معصوم بقعه رسولك صلى الله عليه وسلم رهيو دم رسومين إلى مركزه هو حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصنائع من الذباه دي باب من محلات الصنائع صلى الله عليه وسلم وذو العباد ومن أفضل العبادات في الصلاه بما يغم عن هي الاقصى المتابعه يدعو بنوقف عن هي الاقصى المتابعه وصيلده شيء مقامي شيء مشروع وصيله, شي وصيلة ومقامي وهو شرد أن يكون مباهم وهو شرد وصيلده أن يكون مباهم أن شيء محرم لا يكون وصيلة إلى أمر المشروع شيء محرم شي شي شي وصيله منهم شيء مشروع وصيلتي يبيب محرم في ديوراللقاءات دوبي، اللقاءات دوبي، وسيلة من وسائل الدعوة، يعني تقلب الحقايق رهيب، تقلب الحقايق رهيب، شيء منكر كه، منكر، شيء من وسائل الدعوة، من وسائل الدعوة. هذا العلم فرق هذا نصيحة هي ردة شبابي ورادي مي، شوف العلم المندفع ابن عسيمين رحمه الله تعالى والعلام الجليل ففيه ابوها رحمه الله تعالى عليها حالي ابوها من علماء أهل الصدى والجماعة من علماء السلفيين مسألدا قول بوكالا ابن عسيمين رحمه الله تعالى قول بوكالا مشحيب بوها عالم بوها رزاني. اول في هو ها ها ثالث عفريقه وحنا لو سوينا كما رادها مصورها مصورة الله تعالى سياسوكب تصور معها تصور معها جو اراني مع نور يصور معها كان السله زلله اهل العلم افضل ذي راعوا وزله السوق قصره يا رجل هو كثير لازم والله ما تتبع اتبع اتفق العلماء زلله ابو ولدي يريس الايمان التيمي من تتبع اتبع اتبع ارفع العلماء او زله زلات اهل العلم اجتمع فيه كل شرع لهذا لهذا الغرض في ودوم <تصفيق> رقصة عدوه على عدوة شراء الله كل مرم هذه رقصة عائل ويريد عدان وقران لأن دليل ايوي ومن درجة ديو الشعال ودليل من يتقفه على وكاين مره خيموه على دوره سيروره بكاع المستري وارخط علينا وصوره على صديق على الصديق الدردوي لا محاله اراده لا محاله اراده وفي في قرصه صوريه مو على لكن ردهم في كل ايجيه انا كبرت اوليه مشي صوريه عن نائرة في الأعضاء في الرسائلين ذات بنيه يحقوكم بنيه ومحرمه لي تزور قواتي الأرواح يمنون رسائلين روح لا يجوز تزور قواتي الأرواح لكن ما شرانه تصور مقبرة وانا قلق وانا قلق الدليل هو هاتف جرميسة وقوعد إن النصوص تتصعر رسول الله وصله بكفار رسول الله وصله بكفار رسول الله تغريغة ترى التغريغة تغريغه خبر عنواعي. يهرق العلم وراءه مي واضحين. <وع JP> مي واضحين. العلم وراءه مي واضحين. مي واضح. يعاني المستفي. رقم ثلاثة وقاضي وقاضي. كلام كيس واحد هو داعي القلق ومش هدول بتدريهم تطريحين. يعني تطريحين. ممكن مثلنا عاش. من لا نسميه الله وده أنا وصل. لا يجوز اللي بده أنا وصل. تبي نقول يا ولدي النيلين يا ولدي النيلين يا ولدي النيلين يا ولدي النيلين بني ايي شيء فيلم الخطوات فيلم الخطوات فيلم الخطوات هذا من ظلامه والسنه ادي اديشني ايه نسيت ابغى قصره وضحا في الفاز في الفاز منكر منكر هي افلام حياع افلام تالي اكل جت ما ينفع في ذيك برضو اعمل لها عليه اعمل لها عليه ما تشود كلمه طلوق اللي يوضح اروح أي كوب السيد عبّي فنها السيد أهل الأمي مطمئنة أمي ودينا قول كالكيه صحيح أهل الأمي دع السيدة عليك فإن الله قد يكيّل دماني ليسوا في الخيمي فرطة أهوه لأكين فرطة مستديرك وشاعة في الخيار مهمور المشروع الدينية أيهم فضواء ذلك للسيد إن وحويا عما في للمهمور اليوين يا أن يمضي وقفضوا وقفضوا حديما في حديده يكون سيستمام الدنيا وكون شخص قلب الله وقفض بصميك قلب الله وقفض قالوا العلم هو التذكية دهمك يقول إياه تعمت البقرة تذكية دهمك يقول إياه تعمت أي قالوا البيض حيان فتوى صاحبنا هذا المراوي هداه الله حقي ماكو سعيد اقترأي ايه وديد ايه ونادي خيط هو ويري ايه بدرأي اهل البدأ عيبو روابين تلاحره ووالحقه كفه وقالوا سعيد اقترأ ماكي تعيها الاسمني هي دعوتها لسنة وكبر وغطيت كتاب جدال لو جاي سوري سوري فيلم هيها فوقه فيلم مساجد هذا مكوور ليا شيق ليا ما يا سمين شريطة يا سمين شريطة شهيب يا بكتي لي يا بكتي لي يا لقص الله كريم الزاجي الله كريم يا ليش هاي يا يبغوا هذا كنا سانوا سانوا حافر قيدين هاي هذا هو صورة روحنا بوجدت روحنا روح روحنا بوجدت روحنا بوجدت تعالوا كم واحد تعالوا يعني القول يشلوزه القول يشلوزه القوليني يا شاء الله أبو سيرين إني زاني الذي يحط المنتج إني أنا أنيقنيبواي، <تصفيق> لكنه إن أضواء إسلامك ما بناء، دينه هذا، دينه هذا، هي حكيمة لو أردت، بس دي بحكيه طبعاً ساعات دي سوق كأنه، أشياء دنيوية وصوره، نعهد دنيوية، والقرد اللي قليه تربية وتعليم معه، تربية وتعليم الله فهي يظهر مرسل يوضع خطيئ والشرايطات اللي قوله بجي هالكي يدينك ما بجي منادي دين النومة في شلي ميان لدي ذي شلي ميان لدي ذي حالة غير مصير أي حق شلي مصير أي حق لكن ما أنت واحد وأنا علامة من علامات اللي ميراح انترى الرجل يمكن وما كان يعترف به وحقه هي ما ينكره وعلامه العلامه فالهراء سيارات هي بقلها مسفيح متيله زونس في خير على قبر اللي في شارع هاشمي يا اي دار سجانه وقال منكرنا إن ذكى حق لوغد حق لوغد هو والله وحق الله وحق الله هديه حق اعرف وحيث تبني يحصن ويقول كذلك ياريه وقريش مليكم بيقولوا عبد الله حسن هاشم زوجه قريش هو صار يعرفني امر عقل وايش شعاره ايش احمد ابو لكن هو صغيره بالضبط وان ان هي هاي هذه اللي برايد جنوالاي يكون هذا من المسلمات مسلمات لما شريعة محسنة يدخل وراء روها مسلمات بو نطني شريك يمكنك أن نحن يدخل منه لهم سوى جيبينه شريك الظمديانا مشيره لذلك محسنة يدخل منه لهم سوى جيينه من المسلمات والله ينعنوا مطرينين إذا أنت قومتها فصولك حربيو بالذل دا, دا جاتيه وإثلافك المعنى من قفره من المسلمات ما تعرف الناس واحد من إسكريش حقول إسكريش ايش رايون. ليش هو يسخر من حكم رتبه في؟ حكم الله ما حدد كم يوم حدد كم يوم؟ حديث الحدرات حديث كلمة هاي حديث هاي هل يانا لقبينا ورا من الشيء منكر، النعروف ضدك الله جه منكر يانا نعروف منكر هو منكر، دين حتى دني سي الله عروشه، حتى دني سي الله من واجب الله إلهي بسم الله تعالى أقوى طوسي إلهي بسم الله تعالى أقوى هنا ما همن عمال المسلمين ومن الكفار من عمال الكفار. مداق في له ين باقضون لا زين بقى ما كان دستاره كسر الفيديو المعروف في يسات دي يرتكبون حركين كثير واحد ضعي المعروف فوايه المعروف شاسه ان ديبس ان ما صح اقول شيء غير بالصاكه كثير مضبوطي ما بعك شيء سيء غبي تذكر والله شيء كبير خوفك شيء هي شيء ومنتج تجهطوا عند القدس قال ملكا لقى فوق وراء رده الشاشه شاشه ما طلع قال زت مره بيني ومحلكو لما انتوا ديقوله كل غلطه لحد خيره لحد تشهيرتلو وقال لحد تشهيرتي قلنا سينا وهي رائفه جدا انيلت سنه جليه شو ربنا هذه لو كنت في شووده ايوه ارنقل في مين هذه يا ابن ريجسترادو هي واجب هي واجب شده ما منتشر قهوه حسن دورا رياض في الدنيا في الدنيا رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الناشئ عظيم لكل أمة فينا وفيتنا امه المال برسول الله صلى الله عليه وسلم أمة كالتعبة خدمة إليها أمة كالتعبة وهي إليها دعي فتنة فتنة أمة بيدنا وأمار كبير رسولك صلى الله عليه وسلم فتنة أمة بيدنا وأمار لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال إمام الأوسائي رحمه الله تعالى أغيره خب الدنيا أو المال داء هذه الأمور والعالم طبيبها فإذا جرى, <تصفيق> جرى العالم <تصفيق> ادعاء الى نفسك فمن يداونا هذه عالمك مالك امام دنياي يداو هذه وعد في امته وعد في امته وعد في امته وعد في امته عالم في <علمكو> عالمكو حذ يعودرك نفسي ستو geschيده نفسي ما تعودك ستو هههههه فقد تعدك يا دويني، فمن تعه اثيراللهوي و memorized يعلو العلي تعود قدب الله Detو Chinese و قالب stuffedه وкахفي وعمل يتبعه إله سبحانه تعالى ملواني إله سبحانه تعالى ملواني وعمل طرباء إله سبحانه تعالى ملواني عمل الدنيا ملواني عما إن تبي سوا شيء لي تأوتها وأجيه أرنا قصوا في المعذيب في الندى كم بدن بوعود بوعود كم بدن خلاوة إخوان المسلمين <سؤال> أجوية الوثقين ماذا يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن إتحاكي جمعيات أجوية الوثقين دعوة إينا إطاحة الإنحراسة والله إطاحة الطلبة أي اختلافات خلاف نزول من ريش عشرات سنانسولي معارض التخلاف بعد ذلك معارض التوحى خلاف من الإنسان بشر معرج، وح اللي يسخو، في شيء دينه ليش خمد دينيه ومن ثلاث أساد كوك الزمس ومن ثلاث أساد قد من سنته خذ الله سيده هذي اللي هي ليحمدهم الله خذ أبشك إذن أحد أدعوه دفع شرم أبوك هو حالي ستوى ريالات والله رأى دير ريالات هي الأعمال الدنيوية أعمال الدنيوية واحد تبراه هذا اللي هي أنيش الدفاع الذي يبدو قرر رسولة الله عليه الصلاة المشرية. لو كان الإبن آدم من ذهب لا حب أن يكون له واديا من الله صلى الله عليه وسلم. ابن إبن آدم فهتيه إليه هاي وهادي الثهب فتب ذهب هتيه إليه ما نمعي لا حب أن يكون له واديا وهو شعلانه يغير لضعه يشمك عليك وهو آشب دغو لين كدد المحق اهتماد من المسلم إلهي سبحانه وتعالى كلا إن ويدي فدائمًا وأبدًا قد حفظين الرسول ديننا سنة الطاهرين ان يوجد الصراعه في الليل ونهي اخوه وصور. وصور. إسلامية في المرص إنما المؤمنون اخوه إلهي سبحانه على خير الامر اننا كننا من واحد من واحد يشرك, يشرك أيضاً واعتسبوا بحبل الله جميعا ورحمة الرب، يحلبوا على لغياناً وواكفات في السنة يتصفاء يمنه السافر يحلبوا دا على لغياناً يتزغن كي يصنعن الله عليه حاسة لغوى على في السنة وهي دعوة دعوة الحسن زخن بعد علي دعوة في هذا البلاد. طبعا غلا يوم غريب جمعيات تايتها تايتها اتقي تصور ان الدور دي بتاجي وعايز انا ضيق تعلق بالمزاجي مزي ايسا ايسا تصوير كنت تصوير الاختلاف الاختلاف لو راضينايه لو في حجج في حجج كان مشيله اني كان أو التعامل مع الهدي وأمراض تعودك في ودو في الظرابات وفق السبب ودو وفق السبب وعاش لوح لوبا هيما وحلوبا هيما وحنا عاش إلا الصحو فقدو كذلك تروينا منكي إذا أبقيت مراتك قالفا إلاي سبحانه وتعالى حسن من خانه وإنه قلبنا وهذا أكثر وإيئة يمجبنا إله إنما عمرين إلا أي وحن من عمرين وتعالى الله واضيع الرسول وولي الأمر من إلاي سبحانه وتعالى حسنه كهذا كانت كوري ترالي عشاء إلاي سبحانه وتعالى زياده سيد السلطات ليه وانا المهم امور عامه دي مشكله كبيره اللي كانت اللي هي مش مستهري اما اجي بالصف امور عامه كده نقول له الموضوع كالسابقه كالسابقه هي هي المجلس اه المجلس اه شريف وي مسائل في لكن لنروحوا شيء في التمثيل الشكر الشيف في <تصفيق> نصوصنا فيها اينا نصايحه تواضع هذا اجر ان وساب غيره صباح الليل وليا اهل البدع هو الشيخ مدارس كذا لا ذات الدعوة بركوية ردو ذات الدعوة بركوية رمك وخوة إلا قد ذلك أهل السنوح من الدعاء يتقصدان مام والله إثاثة كواجة سنو سريعيان حقية وناكي بركوية بسحة عاضفات مثل المؤمنين بطرارهم وطرارهم وطرارهم وطرارهم كمثل الجسد الواحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى ظهر عضوان فداعا له بالسهر والكمة فداعا له سائر الجسد بالسهر عليه الصلاة والس داعي لحياة في الدنيا والآخرة لزوجي وحبينا ولقاك اخويا جب وهي جب دريان دريان عن وقت للتعريف بمنزلي اذا انتظرنا يا الحمد لله رب العالمين وجزاك الله